فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منظود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقفص ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم ذي قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباءنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم وسيد